يرفعين وكان ارسلنا منك الأرض لا يكون خلقهن العزيز العليم Point ودا وهو كظيم او من نشغف بالحنيه وعرف في السم لا يغيب وجعنوا مننا كذا الذي منه مباد الوشمان يناف انا شهد ضل قوم shahadatun la ilaha illallah Yes. <laughs>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 z yeah. Then <laughs> sick No. <laughs> وَنَكَادُ نَمُوتُ وَنَكادُ نُفْنَى the okay. لَكِنْ بِالْحَقِّ إِنَّ وَجْهَهُ